وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا لَا طِبَعَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَائُ نَادٍ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّهُمْ